منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم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 من دون الله وليه ولا نصرة، فليعلم الله معوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل مم إلينا؟ ولا يأتون البأس إلا قليل أشحثا عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحتبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأسي الأحزاب يوزوا لو أنهم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 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم يلالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب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 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعتن وأسرحتن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن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 وَمَن يَكُنُتْ مِن كُنَّنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّقِتِكَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَكَ أَحَدٌ مِنَ إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 منها وطرا زوجنا كها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا الرسول الله من النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم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 من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمسعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا لنا لك أزواجك التي أتيت أدورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك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 وَمَنِ ابْتَغَى التَّوَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَظُنُّونَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ألمانهم واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملايكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض فمن يهديهم من الله فإنه لا مرشد لهونك بهم لنغريانك بهم ثم لا يجاوزونك في إلا قليلا بل عونين أينما تحفوا أخذوا وكتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها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 ضعفين من العذاب ولعنهم لعما كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا